الموقع الرسمي ل ف ض ي <تصفيق> ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسول محاضرة تثير وأصحابه مبهم العالمين والصلاة والسلام الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين محاضرة المتهم الأول مخاوفا وتساؤلات على وعلى آله ولأنه أجمعين وفي هذا العصر كثر المتهمون وبعضهم كان في الحبس فخرج و ل ل أ س ف الشديد قال أ ن الذي أ خ ر ج ه الغرب ولم ن ق ر و يقل بقول يوسف عليه السلام وقال يا أ ب ت هذا ت ا و ي د ر ؤ ي ا من قبل قد جعلها ربي حقا و ق د أ ح س ن ب ي أ خ ر ج ن ي من ا ل س ج ج ن و الاخوه ء بكم من ا ب بعد د و من أن نزغ ل ش ي بيني وبين ط ا ن إ ت ي ربي لطيف إن إ ن لما يشاء إنه هو ا لم ع ل ي اقصد ل ح ح ك ي م و ي أيها ق ق ة الإخوة أ لم ابتداء بهذا ا ل إ ع ل ا ن إ ث ا ر ة بقدر ما قصدت تقريب معاني إ ل ى ا ل أ ذ ه ا ن وهي محاكمه ة لفكر ذ ا ا لفكر أرى أ ن آ ث ا ر ه م د م ر ة ل ل أ م ة والمجتمع و أ ن هذا الفكر على خطورته غفل الناس عنه وهذا الفكر على خطورته ب د أ يحيى بعد موات واننا في السودان م ش ك ل ة الموتى يحيون الموتى من ا ل أ ف ك ا ر تحيى من جديد ا ل ش ي و ع ي ة التي ماتت واندثرت أ ط ل ت ب ر أ س ه ا من جديد في ص و ر ة ص ح ا ف ة الخرطوم ومن ب د أ ينادي ب ا ل ح ر ي ة من جديد وقس على ذلك هذا المتهم ا ل أ و ل فكر ولكني من خلاله اناقش أ ش خ ا ص و أ ف ر ا د لا أ ق ص د ا ل إ س ا ء ة إ ل ي ه م ف ل ي س بيني وبينهم ت ج ا ر ة و ل ا إرث ولا خصوم في د ن ي ا بقدر ما هو الدين وهذه ا ل ش خ ص ي ة محل الاتهام سبب وضعي لها أ ن ه ا المتهم ا ل أ و ل وليس الثاني والثالث والعشرين أ ن ه ا تكاد تكون محل اجماع عند الناس وهي عندها مكانه في نفوس الناس والدليل أ ن ه م لا يقبلون الحديث عنها وكان ب إ م ك ا ن ي وبكل ص ر ان ح ة أ أ ق ي م هذه ا ل م ح ا ض ر ة في غير هذا المسجد والطلبات ل إ ق ا م ة المحاضرات ك ث ي ر ة ولكن أ ق و ل بكل ص ر ا ح ة الحديث عن هذه ا ل ش خ ص ي ة وهذا الفكر بالذات في غير هذا المسجد قد يحدث م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا ولذلك آ ث ر ت واخترت أ ن يكون في هذا المسجد هذا المتهم ا ل أ و ل هو الفكر الصوفي ولكن ا ل خ ط و ر ة أ ن هذا الفكر ب د أ يحيا من جديد في صور و أ ل و ا ن ك ث ي ر ة وشخصيتنا محل ا ل م ح ا ك م ة هو شيخ ا ل ز ر ي ب ة والسبب في ذلك أ ن ه فتنه هذا العصر و أ ن ا أ س ت م ح ك م عذرا أ ن أ ق و ل ه ونحن بين يدي رمضان كان من المفترض أ ن تقدم م ح ا ض ر ة كيف نستقبل رمضان و أ ن ا أ ع ت ب ر م ح ا ض ر ة المتهم ا ل أ و ل هي كيف نستقبل رمضان وهي أ ن نستقبل رمضان ب ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة إ ذ أ ن الصوم ة وسائر أ ر ك ا ن الدين قامت على الركن ا ل أ و ل ف أ ي خلل فيه وقدح في الاعتقاد لا ينتفع صاحبه بصوم ولا حج ولا عمل صالح وجوه يومئذ خ ا ش ع ة عامله ن ا ص ب ة تصلى نارا ح ا م ي ة هل ننبئكم ب ا ل أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا الذين ظ ل سعيهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون أ ن ه م يحصنون صنعا وقبل أ ن أ ل ج إ ل ى ا ل م ح ا ض ر ة أ د خ ل بمدخلين المدخل ا ل أ و ل أ ر ج و أ ن أ ك و ن موضوعيا أ ن ا لا أ ر ي د ا ل س خ ر ي ة من أ ح د ولا أ ر ي د الاستهزاء ب أ ح د ولا أ ر ي د انتقاد أ ح د إ ل ا ل م ص ل ح ة هذا الدين والرجاء الثاني أ ن يكون كل مستمع يستمع إ ل ي أ ن يستمع إ ل ي بعدل وانصاف لا أ ر ي د منه غير العدل و ا ل إ ن ص ا ف ف إ ن استمع إ ل ى كلامنا بالعدل و ا ل إ ن ص ا ف قبل أ ن أ ص د ر لقبا ً معينا ً أ و حكما ً معينا ً على القول ف أ س أ ل كل مسلم بينه وبين نفسه ما حكم قائل هذا الكلام إ ذ ا كان هذا الكلام يستقيم مع الدين ف أ ن ع م و إ ن كان ضد الدين فالدين أ و ل ى من الناس جميعا يحيى بن معين كان من أ ه ل الجرح والتعديل باعتبار أ ن ه محدد وكان رحمه الله ينتقد كثير ممن ن يوجدون في ا ل س ن ة يقول فلان ت ذ ا ب فلان متهم فلان خبيث فلان قال كلما خشيت أ ن أ ل ق ى الله يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ن ا طعنت في الناس قال أ ق و ل نفسي يا يحيى كل الذين طعنت فيهم يوم ا ل ق ي ا م ة خصومك قال ف أ ق و ل نفسي خير لي أ ن يكون خصمي يوم ا ل ق ي ا م ة فلان وفلان و أ ن ل ا يكون خصمي رسول الله يقول يا يحيى وجدت فلان في ا ل إ س ن ا د فلم تطعم فيه وهذان خصمان اختصموا في ربهم ل أ ن ن ا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة عندنا في السودان نوع من ا ل ح س ا س ي ة في التحدث عن ا ل أ ش خ ا ص وبعض الناس يظن أ ن هذا غ ي ب ة وهذا كلام لا أ س ا س له من ا ل ص ح ة ل أ ن الذي نتحدث عنه كتب سلاما وقال شعرا وهذا الشعر بلغ إ ل ى الناس جميعا يقول شيخ الاسلام إ س ل م المتيمية انتشرت ا ا ل بدعته بين من ن يرد عليه إلا بين بين انتشر إلا الناس لأن هذا انتشر بين الناس هذا وهذا ن باب طيب هذا الدين خدمة ل ن ك و ن أ ي ه ا الإخوة م و و ض ع ي ن ا ا ل ت ه أوجهها ا ا التي م ت لهذا الفكر ولهذا الشخص بالذات الاتهام ا ل أ و ل ضياع ا ل ع ق ي د ة ضياع ا ل ع ق ي د ة هو من أ ك ب ر الاتهامات التي تواجه هذا الفكر أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ا ل ص و ف ي ة في ف ت ر ة من الفترات اندثرت ثم أ ص ب ح ت من جديد تحيا و أ ن ا عندي سبب بعث هذا الفكر من جديد ا ل آ ن في صوره الموجوده ا ل آ ن طيب ا ل ع ق ي د ة فيها نقاط ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى ادعاء ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة ونسبه هذه للمشايخ و ا ل أ و ل ي ا ء و ا ل ص ا ل ح ي ن مثلا يقول شيخ ا ل ز ر ي ب ة عن شيوخه قال د ي ل الفراس للكون حراس أ ن ه م يحرسوا هذا الكون ا ل بيرفع راسه ليه و ي و ا س و فراس للكون حراس يعني يحرس هذا الكون ومثله قوله أ و ت ا د ا ل أ ر ض في الجبل ا ل أ ر ب ع ة وهي ع ق ي د ة صوفيه ة أ أ ر ب ع ه من ا ل أ ا ب أ و من ا ل أ و ت ا د يحرسون الكون في أ ج ز ا ئ ه و أ ر ج ا ئ ه ا ل أ ر ب ع ة حتى لا يميد ولا ي ط ر ب ويقومون بالتصريف وبفعل كل ما يمكن أ ن يفعلوه بل أ ن ا ي عجبت ن ي ع أ ي ما عجب ل أ ح د أ خ ط ا ب هذا الفكر في السودان بأخطابه ب يقول شنو بيقول جبريل ميكال اسراف ع ز ر ا ء هم جنودي في التصريب هم تحت امرتي تطاوعني ا ل أ م ل ا ك بالجود و ا ل ق ر طيب وكل ذوات الكاف ترهب صولتي يعني كن فيكون قال وان علوم الله في اللوح كلها اطالعها من قاب قوس ا ل ح ض ي ر ة وأجود على أم هو يجود على ه و ي ج و د على أ م لترحم طفلها و ر ح م ة من في الكون من بعض رحمتي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 وكل ذوات الكاف ترحب صولتي قال و إ ن علوم الله في اللوح كلها اطالعها من قاب قوس ا ل ح ض ي ر ة طيب قال أ ن ا الحق هو قال عن نفسه ابن الحق في الدنيا أ ن ا الحق في اللقاء ويوم اللقاء إ ذ ا ا ل أ ر ض مدت والسماوات حقتي قال هو الحق في الدنيا هو الحق في الاخره يا اخوانا ا ل آ ن في السوق في السودان اراد الطريقه ا ل ق ا د ر ي ة أ ن ا مشيت الدار السوداني ة للكتب أ و ر ا د الطريقه ا ل ق ا د ر ي ة إ ن ت لو مشيت ب ا ل د غ ل ا كتاب عنده رقم مسلسل وموجود انظر الى هذا الكتاب ويباع ولا ح ض ر عليه من مجلس ا ل ص ح ا ف ة وشنو والموضوعات يقول قائلهم في هذا الكتاب و أ ع ل م عدد النبت كم هو نابت و أ ع ل م عدد الرمل كم هي ر م ل ة و أ ع ل م علم الله أ ح ص ي حروفه و أ ع ل م عدد البحر كم هي موجتي انا الواحد الفرد الكبير بذاته أ ن ا الواصف الموصوف شيخ ا ل ط ر ي ق ة أ ن ا الواحد الفرد الكبير بذاته أ ن ا الواصف الموصوف شيخ طريقه لو ك ا ن ف ي ه منشورات تهاجم ا ل ح ك و م ة لصوضر هذا الكتاب ومنع أ م ا وفيه كلام يخالف الاعتقاد ويطعن في الدين ويقود إ ل ى ا ل إ ل ح ا د والكفر والزندقه فلا أحد نسال الله السلامه والعافيه يقوم و ي ن ب ر ي لهذه ا ل ع ق ي د ة وفي النور البراق في م ت ح النبي ا ل م ص د ا 6 قال محمد عثمان ا ل م ر غ ن ي الختم الكون كله هذا ادعاء ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة وكل الملك أ ج م ع ه أ ج م ع ه أ ع ل ا ه أ س ف ل ه في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أ ض ا ء ت من محاسننا والطور د ك وخر موسى منصعقا لما ر أ ى النور إ ج ل ا ل ا لرفعتنا و أ ي و ب لما دعانا عند بلوته أ ج ا ب ه الله إ ج ل ا ل ا لدعوتنا هذا قاله محمد عثمان المرغني صاحب ط ر ي ق ة وصوله و ج و ل ة حتى أ ر ي د أ ن هذا السودان لا تقوم له ق ا ئ م ة بغير اعتقاد صحيح والله أ ن ا على قناعه أ ن السلام القادم بمخاطره و أ ن الضلال القائم و أ م ر ي ك ا ومن حولها لا يرد كيدهم إ ل ا ب ت ن ق ي ة ا ل ع ق ي د ة وبناء جيل مصادم موحد يعرف الله وحر لا ي ذ ك م ولا يستعبده البشر هذا هو ا ل ق ا ئ م ا ل آ ن الموجود يقول ر أ ي ت العرش زمحمد عثمان المرغلي والكرسي جميعا وما في اللوح من خط وشكل وكل عوالم الدنيا أ ر ا ه ا كخردله وذا من فضل فضلي والبرعي يقول عن أ و ل ي ا ء الله أ ي ا رجال الغيبي يا اخوان البرعي ا ل م ش ك ل ة إ ن ه البرعي كتب كلامه قال وما ناكلو في ناس يجي يقول لك يا أ خ ي أ ص ل و ما عندك حلل ي د ق و ل ي ما قال و ك ت ا ب ه في القلفه ي د ق و ل ي قال الكلام لكن دما معناه توريينيشنو توريني شنو معناه سيقصد حي حيتين ي د ق و لاي ما قال لكن ه قال هو ذ ا ت ه ق ا ل أ ن ا قطه انت تقول هو ما قال هو قال أ ن ا قطه ما ناكله والناس بيجي أ و ل و ل ما قصد ا كدا هو لكن قصد ا كدا والدليل انه ساكت أ ل ا يا رجال الغيبي انتم حصوننا فمازال مسبولا على الناس ستركم ايلحقني ضيمون و أ ن ت م حمايتي دين ا ل أ و ل ي ا ء و أ ل ه د عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أ ن تضيع عيالكم ا وهو م ن ن و م و أ ن ت م عيال الله و ا ل أ م ر أ م ر ك م إ ذ ا شئتم شاء ا ل إ ل ه تشاؤون ما قد شاء ولله د ر ك م اذا شئتم شاء ا ل إ ل ه والله يقول لنبيه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء لنبيه بل نسب الزول ده عنده شيء عجيب هو مرات يقول مثلا عنده بسيطه يمدح في أ ب و ه يقول عند الله وعندك سر القوم ي طاهر زندك ع ن د الله و م ن ه و ع ندق ك ج ا م ع ان ا س ا بجيبوا معاو ل و ا ق ا م ع ه ا ل ل ه ما ب ي ج ي ب غ ن ي اغني اغني اغني ا غ ن ا و ن ي و غ ن اغني ا ل ن ي اغني اغني ا غ ن ن ي اغني اغني اغني اغني ا غ اغني ا غ ن اغني اغني اغني ا غ ن ا ن ي اغني ا غ ن ا غ ن و ا ي اغني اغني ا غ ن اغني اغني ا غ ن اغني اغني اغني اغني ا ن ي اغني ا غ ن ا غ ن اغني اغني ا غ اغني ن ي ما قدم الله في ا ل أ و ل في ا ل أ و ل قدم الله انا ل س ل م استثمر عنه قدم أ ب و عديل وجاب الله بعدك بعدبه أ بعدبه أ عندك وعند الله سر ا ل ق و ض يا ب ن وقيع الله أ س ت ا ذ ن ا انظر إ ل ى هذا الضلال المبين طيب تقديس البشر شيخ ا ل ز ر ي ب ة وهذا ا ل ك ف ي ب ا ل ج م ل ة يدعو إ ل ى تقديس البشر اعطيك مثال يقول شيخ ا ل ز ر ي ب ة سلم لقومك ثم كن عبدا لهم و خ ش ا ه م يوما ك خ ش ي ة ضيغم سلم لقومك قال ا ل أ و ل ي والصالحين سلم ل ه م ثم كن عبدا إ خ و ا ن ن ا رجلي ق و ل ي ك أ ع ب د غير الله دعا الى ع ب ا د ة غير الله سلم لقومك ثم كن عبدا حتى في الرفض لو أ ن عندك رقيق قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يقول أ ح د ك م عبدي ولكن ليقول غلامي فتاي ل أ ن رفض شرعي ن و ش ع ن د في ا ل ش ر ي ع ة م ب ل و ل ا اياك نعبد و إ ي ا ك نستعين ا ع ب د ا الله ولا تشركوا به شيئا ذلك ذكرى للعابدين ا ل ع ب و د ي ة ذ ر ي ة من حملنا مع نوح إ ن لو كان عبدا شكورا وعباد الرحمن ا ل ع ب و د ي ة رب شرعي حتى لما تجي زول مملوكك مش بيقولوا إ ن ه هو ليك عبد لا تقول عبدي تقول شنو غلامي شنو وفتايا لا يقول عبدي ل أ ن ه م س ت ن ح ش ر ي ع و ت ح ر ز منه وشيخ ا ل ز ر ي ب ة يقول سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم يوما ك خ ش ي ة ض ي غ م ط ي ب ثم يقول عن ا ل أ و ل ي ا ء انظر إ ل ى هذا التقديس منهم مساهل منهم خفي الحال منهم مجاهل منهم عليم باطن ظاهر قال أ ن من ا ل أ و ل ي ا ء من يعلمون الغيب باطنا وظاهرا والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في ا ل ق ر آ ن ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولا أ ق و ل لكم عندي خزائن الله ولا أ ع ل م الغيب والغيب أ ث ب ت ه الله لنفسه بالنفي مع ا ل إ ث ب ا ت قل لا يعلم هذا النفي من في السماوات و ا ل أ ر ض الغيب ة إ ل ا الله النفي مع استثناء و إ ث ب ا ت ا ل أ م ر لله وهذا أ ق و ى أ ن و ا ع الحصر و ا ل إ ث ب ا ت كقولك لا إ ل ه إ ل ا الله نفي واشنو واثبات بالحصر وهو يقول منهم خفي الحال منهم مجاهد منهم عليم بل غيب باطل وظاهر وهذا لو قاله دعك من شيخ ا ل ز ر ي ب ة لو قلته او قاله شيخ ا ل ه د ي ة أ و قاله شيخ ب ز ي د ضلال محض ينبغي أ ن يرد على صاحبه فالاولياء لا يعلمون الغيب بل هو يقول ان نابك خطب وتنزيل فقل يا نبي الله يا الله ولي الله إ س م ا ع ي ل قال لو أعدد مصيبة نادم ه إ س م ا ع ي ل الولي وهذا ضلال بل يقول عن ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين في م ت ح ه طبعا يا اخوانا اكلمك الناس المديح ده ما عارفين الفشلين الناس طربانين بس ع ا ج ب و ن النغم والله واحد قد يسمع في مصر ا ل م ؤ م ن ة ب أ ه ل الله يطرطح في راسه ويحرك في ك ر عام اللي تحت ما عارف المعاني ذاته ا ل ف د ي و ه ا ت ما ع ر ف ه لكن هي زمان على لحن فتعقنها من ا ل أ غ ا ن ي فجراه القديم ذ ا ك ه و د ا ر الدين تركب ح س ن الناس المدينين ش ا ي ل ن اسرق أ رضي وخاتلنا في ا ل ع ر ب ي ة واحد مدين تركب معه وعلى مستويات عليا اقولك ل يا شيخ ح ن ا اشغل لك ح ا ج ة هي تقول ده ق ر آ ن ولا كلام جميل و و ا ل ي اشغل لك ا ل م د ح ي فيها شنو قال في الثلث ناديهم يا خ ن م ك و ربنا وفقنيكم تتلد تاني ب ك و الناس في ث ل ث ناديهم قوموا صيح بيهم أ د ب منهم اليهم والحمال عليهم والحمال عليهم ليحملوا أ و ز ا ر ه م ك ا م ل ة يوم ا ل ق ي ا م ة ومن أ و ز ا ر الذين يضلونهم بغير علم شنو ا ن ساء ما يزغون في التلد ا ل م ض ا ح ة فجتلت ناديهم قوموا صيح بيهم مش تصحيهم صيح بيهم كورك بيهم ب منهم وليهم وعشان أ و ر ي ك إنه دعاء و ا س ت غ ا ث ة قال و ا ل ح م ا ل ة تطمين و ا ل ح م ا ل ة شنو و ا ل ح م ا ل ة عليهم لو, لو كان و ا لو كان ل واحد و قال قوم صحي الناس ق ل ب ي انت صحيت ه د و صحيت وانت انت ح س ن منه ا ل ح م ا ل ة على كيف هذا كلام مردود والصياغ يرفضه تماما طيب ا ل شيخ ا ل ز ر ي ب ة يمدح شيخه ي خ و ا ن ا ا ش و ف و انا أ أ ك ل م ك ا ل م ش ك ل ة عندنا في السودان الناس بتاخد الدين ب ا ل ع ا ق ب ي أ اخي كان مكتوب في الكتب ازواجه كتبه ع د ي د بعيده نحن ما الفنا عليه هو بس ا ل ل ي ن ك ي يقول أنا ما ك ت ب ت أو ك ت ب ت وتبت لكن غير ك د ه كان مثابت ا ل م ش ك ل ة الناس ب ا س و د ا ن عندها عاطف أ و ل ح ا ج ة ما بدون ي يعني ه ز ا تجاب الكلام بتاعه من أ ز ا ه ر الرياض الذي كل الضلال الموجود في أ ز ا ه ر الرياض روج له عبد الرحيم عن طريق شعر سهل ميسر في ا ل س ن ة الناس هو ضلال نفس الكلام موجود كان لكم جريت كويس أ ن ا أ ق غ ن ل ك م أقول ك من م أ ز ا ه ر الرياض ب ت ك ل م عن الشيخ أ ح م د الطيب ص ف ح ة ا ر من كتاب أ ز ا ه ر الرياض وكان الولي الصالح كويس الزاهد الفقيه ا ل أ م ي ن ود محمدين دفين أ ب ي عشر قد سمع رجلا بحضرته يقول زياره سيدي الشيخ احمد الطيب رضي الله عنه الحج الاصغر فقال له ليس كما قلت بل زيارته الحج الاكبر زيارته بعد ما مات بعد ما مات م ش د ه في طريحه الحج ة ا ل أ ك ب ر ا ل ع ق ي د ة دي فازت ولا ما فازت قالها البرعي قال عن شيخه كون ذاكر فم المفيد زرت حجه رؤياه عيد شيخه زرت ح ج ة و رؤياه عيد طبعا هو س م ا ن ي وهذا هو شيخ س م ا ن ي ه والبرعي يتحدث عن عن عن, عن, عن الشيخ السماني عن شيخ ا ل س م ا ن ي ة في السودان ا ل ل ي ه و أحمد احمد ل ط ي ي ب ت د ث عنه عن شنو يقول يقول أ ح الطيب شنو قال فهو الغوث الكبيري اللقيمان خ ب ي ر ذاكر مولاه الواحد الكبير يحضر مريد ه في النزع والجبير ل ل ح ج يلجم ب أ ح س ن التعبير وليه يؤانس في ا ل و ح د ة والشبير فإذا كان الحد ل تشاهد م و ل ا ا ه ل ك ب ي ر ا ل ب ر ع ي ق و ل إ ن ه أ ح م د الطيب أي يأتي زول بيجي في القبر أحمد, أحمد الطيب يلقنك ويجب ل ل ه ق ان ل وقول الرسول يكون وجندب معك في وأي قبره احمد ل ش ي خ أ الطيب الشيخ الطيب يكون أحمد معاه في القبر يلقنه أ ويجب ل ان ي م هل ك و م احمد الطيب ا شيخ ا ل في ش م ا ل أمدرمان ب ي يمشي ط ل ل ع ا ر ي في ب ة إذن يلقنوا في سكرات الموت ولما يجي يدفنوا يحضر في ا ل ج ب ر ويقول للملائكه خلوه ويوريك ويثبتك في ا ل ج ب ر د هذا ل ده ما ضلك ا يا أخواننا والله باستغرب ا كلام بتاعنا ن ت الظلال ده إذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة ونبذ البدع وكلما لم يكن على عهد النبي وصحبه دينا فلن يكون لدينا اليوم دين كل هذه المسائل إ ذ ا كان ما هي م س ت ق ي م ة و ن و ن ة كيف يسمح لمثل هذا أ ن يكون على ق م ة السودان بل هو ا ل آ ن شيخ السودان المعظم عندهم طيب التهم ة ا ل ث ا ل ث ة في ضياع ا ل ع ق ي د ة ادعى ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة تقديس البشر الممارسات الوثنيه لكن ك د ه ح ق ه ب ر ض و أ ن ا أ ج ي ب لكم ش و ي ة في تقديس البشر ل أ ن هذا أ ص ل ي من ا ل ق ص و ل ب ا ل م ن ا س ب ة أ خ و ا ن ا أ ق و ل لكم ح ا ج ة نحن ضد تقديس البشر وبه دخل طلال هذا انا ذيك مثال كذا خلي كذا صوفيا خلوه واحد تلقاه على اعتقاد السلف ويشيل ص و ر ة أ س ا م ه بلادي ا تلقاه معلقه في بيت ولا في ا ل ح ا ف ل ة ت ح ت ه دي س ل ف ي ة يا اخي نحن ا ل خ م س ة العبد في خ ز ا ن نوح كانوا شنو لاعبين ك و ر ة فنانين كانوا شنو رجال شنو مقطوع شكه م يعتبر بلاد ا ل مقطوع شكه بالصلاح هل يجوز تعرف صوته ف ي ب كيف دخل ا ل ش ر على ا ل أ م ة بتخديس خمسه رجال ماله صالحين اخوانا ك و ن و عبدوا رجال خمس صالحين هذا لا يخدح عنده و ن ا ل ل هو واشنه هو راضي تلقى بغض ح د دي واحد في الحافلة بتحت معلف ليس يعني أصاب الله ما هذا هذا سلفية بتحت بجوز بجوز بيته فتوى تلقاه معلقة صورة هذا عنده ل أ م ر ي ك ا وعنده ك ر ا ه ي ة ل أ م ر ي ك ا لكن هل هذا يجوز, هل يجوز تعليق صور الشيوخ ولا سيما الشيوخ الدين ماذا المدخل مدخل الشيخ هو الشيخ و الدين حتى لو ف ي ز و ا تلقى ع لدي ص و ر ة لاعب ويقول عنده ع ق ي د ة فيه لكن مما يعلق ص و ر ة الشيخه تلقى ماله ل ك ل مما يعلق صوره الشيخه ت ل ن ا س ق و ماله ي ن ذ ت ه ع م و ا ك م لكن مما ن الذي ي ض ن ل أ ج يعلق ا لا يجوز. لا ل يجوز يجوز ت ي ص و ر ا ل ص ا ل ح ي ن الطالحين أما لكما خ ل و ب ر ه صور الصالحين ما بالجزء خلي بعد ذاك الفنانين والناس ا ل ك و ر ة والناس زي ت ع ل ي صوروا ص و ر الصالحين الصالحين ما بالجزء أ ظ ن هذا الكلام واضح طيب هنا كلام غريب جدا في أ ز ا ه ر الغياب أ ن ا أ ر ى أ ن الضلال الموجود في أ ز ا ه ر الغياب ترجمه البرعي شعرا للناس طيب ماذا يقول يقول ومن كراماته ما أ خ ب ر ن ي به الفقيه ا ل ع ل ا م ة محمد ولد الطهامي يتكلم عن الشيخ قال وكان ع الشيخ يعقوب وكان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميس و له ست بنات ف ش ك ى له يوما عدم الولد الذكر ف أ م ر ه أ ن يحضر عنده بعد ص ل ا ة الصبح من يوم الجمعه واحده من بناته ف أ ح ض ر من اختارها منهن في الوقت المذكور فمر يده عليها تاليا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فقلبت ذكرا كاملا من حينها وقد عاش نحو من خمس وخمسين ع ا م وخلف بعده ولدا يدعى ولد أ ب ي ورد وهذه كرامه م ش ه و ر ة في بلاده أ و ض ح من ن ا ل على علم ه صفحة 283 صفحة فازدة عقيدة طيب قال أمه قال صاحب كتاب أ ز ا ه ر الرياضه اللي هو عبد المحمود بن الشيخ نور الدايم بن الشيخ احمد منو احمد طيب قال البرعي له سلم يا ولد القلب البتولد للشيخ ده سلم له سلم يا ولد القلب البتولد دي نفس ا ل ع ق ي د ة ولا نفس ا ل ع ق ي د ة نفس ا ل ع ق ي د ة ولا ما نفس ا ل ع ق ي د ة طيب شوف ثاني ا ل ع ق ي د ة ص ف ح ة 3 ل 1 و ا ح قال ومن كراماته من ك ر ا م ا ت الشيخ تت زمنا ف ر أ ي ت منه كرامات شتى ومنها أ ن ا م ر أ ة من نسائه طلبت منه أ ن يشتري لها خادما تخدمها و أ ل ح ت عليه في ذلك ف أ م ر ن ي أ ن أ ح م ل ف أ س ا وثوبا و أ ن أ م ش ي معه إ ل ى شجره هناك فوقفت تحت ا ل ش ج ر ة و أ ن أ ق ط ع منها ع و د ا على قدر ق ا م ة ا ل إ ن س ا ن فلما فعلت ذلك أ م ر ن ي أ ن أ ض ع الثوب المذكور على العود سافرا لها به و أ ن أ ت ن ح ى عنها قليلا بحيث أ ن أ ك و ن قريبا منه ثم أ خ ذ سبحته وصار يذكر الله ب ه م ة ع ا ل ي ة والعود أ م ا م ه ثم رفع صوته قائلا بخيته بخيته بخيته ف ر أ ي ت ذلك العود تحرك ثم صار أ م ة ف أ م ر ن ي أ ن أ م س ك بيدها ف أ خ ذ ت ه ا إ ل ى أ ن أ و ص ل ت ه ا لزوجته فعاشت عندها زمنا طويلا ثم توفيت ولكنهم لم يكن يضحكون لهم ولكنهم لم ت ي خ ل ي ه ا ت ت و ن لهم ولكنهم لم يكن يجب ان يكون لهم و ي ع ق ي د ة الشيخ عبد الرحيم ش ي خ ا ع ط ي ك الشيخ عبد الرحيم ويعطيك الشيخ عبد ا ل وسمى ومصطفى ع ر ك ي ن ة و ض ع ة المكروم وتتى الفلاتي, مصطفى مصطفى وضع وتت الفلاتي الجلب العود مفهوم العود بقى آدم بقبنا هذه ع ق ي د ة البوعي التي أ خ ذ ه ا من أ ز ا ه ر اغلياء وكون الشيخ يحضر و ي ن ج ن في النزع قال عن الشيخ أ ح م د الطيب البذكر اسمه عند القبر يسعد ت ج ي في أ ي قبر في الدنيا تقول محمد سيد م ا ل دفنه في مقابر ا ل ص ح ا ف ة ت ج ي ت ح ف ر القبر تقول هذا قبر الشيخ أ ح م د الطيب والناس كله عارفين ا ن ه الميت منه محمد سيد ص ل و ا ا ل ج ن ا ز ة وقال و ا ر ح محمد م سيد ج خ د ت محمد سيد ربوك قال لي مجرد أ ن ذ ك ر الشيخ أ ح م د الطيب البر ع ي ق ا ل ص ا ح ب ه في القبر لا ي ع ذ ب ولا ي س أ ل انا ل س ب ا ف ع عن البر ع ي ذ ا كاتب ا ل ا م صحيح ب ج و ن ا ي ذ ك ر ا س م إ ن س ا ن عند القبر ف ل ن ب د أ ب ا ل ص ح ا ب ة نقول هذا ق ب ر أ و بكر صديق و ن د خ ل فيو محمد سيد ونقول هذا قبل عمر من خ ط ا بن و د خ الخطاب ل كذلك؟ ح ك ا ي أن نمت ا ا ل ص ح وندخل الصادق ت ا ا ل ع ت المهدي د ا ا س د والله هذا أخي هل لأحد بذكر اسمه أن ي س ع الناس ب غ ر يسرع عمل؟ عمله من ولم بطأ به عمله ولم به؟ نسبه يا ف ا ط م ة بنت محمد استنقذي نفسك من الله إني ل اني أ غ عنك من ا لا ل ه ش ي ئ إ ذ اقول كان ر ا لك ل ا عليه و س ل م ي ق و ل ل أ ق ر ب ي ه و ل ف ا ط م ة ف ل د ة ك ب د ه ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه ا و على أ ب ي ه ا ل ص ل ا ة و السلام يقول استنقذي نفسك إني ل اني أ غ عنك من ا لا ل ه ش ي ئ اقول لك ان أرجو من الأول أن ي ك و ن ا لك ل اقول م الذي أ ه و أ ذ ك ر ه قلت من ا ل أ و ل أ ر ج و أ ن يكون كلاما موضوعيا من أ ق و ا ل ه م هم لا أ ف ت ر ي عليهم إ ل ا أ ن ينكروا ويقول ما قلت وهذا هؤلاء الذين طبعوا الكتاب علي كذبوا علي او يقول قلته وتبت الى الله عز وجل أ م ا إ ل ى غير ذلك يظل متهم اولا أ و ل أ ن ه في ناس أ خ ط ر منهم ولكن خطرهم واضح قد يكون في ناس أ خ ط ر منهم خطرهم بين أ م ا هو يخفى على كثير من الناس ب أ ن ه رجل فاضل و أ ن ه رجل كذا و أ ن ه رجل كذا و انه رجل كذا طيب الممارسات الوثنيه و من المعروف أ ن هذا الفكر ن س ا الله السلامه و العافيه يقدسون ا ل ح ج ا ر ة و ي أ خ ذ و ن التراب و يتبركون به و يقدسون أ ح ج ا ر ا ً لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع لمجرد أ ن ه ا بنايات بنيت على رجل هم يزعمون أ ن ه صالح ولو كان صالحا ما أ غ ن ى ذلك عنهم شيئا أ ن ا أ ب ع ث ك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدت قبرا مشرفا إ ل ا سويته ولا تمثالا إ ل ا ت م ص ت ه ولا ص و ر ة إ ل ا ر ط خ ت ه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يكتب على القبر و أ ن يبنى عليه و أ ن ي ج ص س و أ ن يقعد عليه رواه مسلم وكثير من ا ل أ د ل ة والنصوص ا ل م و ج و د ة في هذا الباب ثم من التهم ا ل م و ج ه ة اختلال ا ل م ر ج ع ي ة المرجعية اختلال الاختلال المرجعية ومن الاختلال اختلال المرجعية عدم احترام الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل ا ع ت د ا د بالرؤى و ا ل أ ح ل ا م والمنامات والقول ب أ ن ه م يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ظ ة لا منام الثابت عند هذه ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن رؤيا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حق و أ ن ه يرى في النوم ومن ر آ ه في النوم ف ك أ ن م ا ر آ ه شنو في ا ل ي ق ظ ة في اليقظة, في اليقظة و أ ن الشيطان لا يتمثل به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا أ ت ى أنه سلم على صورته ا ل ح ق ي ق ي ة فتلك رؤيه ح ق ة أ م ا أ ن يقول أ ن يقال انه يرى ر ؤ ي ة يقظه هذا في إ ش ك ا ل اسمع إ ل ى كلام الشيخ ا ل ز ر ي ب ة يتحدث عن ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين يقول ورووا حديثا صح عن مختارهم بغير و ا س ط ة البخاري و م س ل م ورووا حديثا صح عن من عن مختارهم بغير و ا س ط ة البخاري ومسلمه ذ ا كلام م ح ي ي كيف ر و ا هذه ا ل ح ا د ي ث بغير و ا س ط ة البخاري ومسلم ولذلك هو أ ي ض ا من الاشكالات التي عنده أ ن ه يستدل ب ق ص ة موسى عليه السلام مع الخضر ويرى أ ن ه م يمكن أ ن يحصل ذلك لهم يعني أنا أجب لك الكلام بتاعه وشعره الذي قاله يقول الشيخ عبد الرحيم في وديوان برياض في قصيدته الطريقة مية بتاعه وشعره عبد شعره المعروف أنا الجنة ونور الدجنة أجب أهل الكلام قاله كتابه لك صبحت ا ل ق ص ي د ة بعنوان أ ه ل ا ل ط ر ي ق ة صفحة 138 يقول واذا بدا لك منكرا الفيته في قولهم او فعلهم لمحرم واحد من ا ل ج م ا ع ة ذ ي لو عمل أ ي ح ا ج ة م ح ر م ة أ و ل ه بفقه ما تشابه منهم ت أ و ي ل خبر مؤول ومترجم يجدون لمس ا ل أ ج ن ب ي ة عندهم ا ل أ و ل ي والصالحين لما يلمسوا ا ل أ ج ن ب ي ة يجدون شنو؟ إ ن صافحت يدهم كذات م ح ر م عندهم زي شنو زي المحرم للخضر مع موسى الكليم هذا كلام المرعب ق ض ي ة فيها ا ل ك ف ا ي ة للفتى المستفهم قتل الغلام و ل ل س ف ي ن ة خ ا ر ق ة وبنى الجدار بغير أ ج ر فافهم علم ا ل ح ق ي ق ة من أ ب ا ح بسره للغير أ ه د ر ماله بعد الدم لم يستطع موسى الكليم لخضره صبرا عليه فكيف بالمتعلم معنى إنه هو بيقول إنه و روى حديث صح عن مختارهم بغير واسطه شنو البخاري و شنو و مسلمي وهذا من أ ك ب ر ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل م و ج و د ة عند هذا الفكر و نواصل إ ن شاء الله بعد ا ل أ ذ ا ن القول أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ا ل آ ن يعني من اختلال ا ل م ر ج ع ي ة م س أ ل ة رؤيه ة النبي ا صلى ل ل ع ل يقظه ه وسلم ي ومن ا ل أ م و ر التي اثرت على هذه ا ل م س أ ل ة يعني مثلا في كتاب جواهر المعاني كتاب التجانيه صفحه 97 الشيخ التجاني يقول أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم يقظه و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وعلمه ص ل ا ة الفاتح وقال له إ ن ه ا تعدل كل ت س ب ي ح ة وقعت في الوجود وتعدل ا ل ق ر آ ن س ت ة أ ل ف م ر ة هذا الكلام الرجل ده قال أ ن ا جبت من وين لو قال جبت من راسي زول ي ص د ق و ما فيه يقول له اتمنى يقول له كلمني الرسول عليه السلام ص ل ل ا ا ة و و أ ت ا ن ي يقظه لا مناما وهذا يحتاج إ ل ى دليل و أ م ا أ د ل ة ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ظ ة فقوله من راني في المنام ف ك أ ن م ا راني في اليقظه وهذا واضح وبين في أ ن ه ك أ ن م ا ر آ ه وذلك أ ج ر ا ومكانه وليس ي ق ظ ة و أ م ا قوله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فسيراني في ا ل ي ق ظ ة فان, فإن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر ت أ و ي ل ا ت من هذه ا ل ت أ و ي ل ا ت أ ن ه ا تحمل على ر و ا ي ة ك أ ن م ا و إ ن م ا ذكر هذا من باب ا ل ت أ ك ي د و إ م ا ب أ ن ه سيرى النبي, النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ظ ة وذلك دليل على ثبوت ا ل ش ف ا ع ة و س ع ا د ة من ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ي ق ظ ة و ب ش ا ر ة له ب أ ن ه يختم له بخير إ ن شاء الله وإما وسلم ويهاجر ويجاهد وإما كما من معه معه من هذا خاص أفاد ابن النبي الله اليقظة اليقظة اليقظة بأهل عصره عليه به ويهاجر معه ويجاهد معه في اليقظة وإما أن له رآه ذلك صلى رأى أن أجر فسيلحق حجر في في في هذه هي ا ل ت أ و ي ل ا ت ولا ت ح م ل على ان أ ح د ا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ظ ة كويس والرد عليه إ ذ ا كان هو يرى نفس الم ي ق ظ ة ليعلمه ذ ك ر من ا ل أ ذ ك ا ر لم يكن هو أ و ل ى من أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وعائشه لما اقتتلوا ان يقوم النبي سلم و أ ن ي أ ت ي ه م يقظه فيحسم ا ل ق ض ي ة عندهم يقول الحق مع فلان بايعوا فلان انتهى الكلام لو كان يقظه وقالوا بايعوا فلان كان, بي... كان يحصل اي اقتتال هل سر النبي سلم أ و يسره هل, ي... هل يسر النبي سلم أ ن يقتل أ ص ح ا ب ه وتراق دماؤهم هل يسر ذلك لا إذن لماذا لم ي أ ت ي ي ق ن ا ويقول ل أ ص ح ا ب ه الحق مع فلان والحق مع فلان هذا كلام ي و ا ل إ خ و ة من الكلام、الباطل. ثم يقول ابن ح ج ر رحمه الله تعالى ان ح ل ي ل ق د ة ا ل ز ن د ق ة ب ا ع ت قادك أ ن ا ل خ ض ر نبي ده ب حل عقدة ا ل ز ن د ق ة لانه كله من ا ل ز ن د ق ة ل ي ه يقول لك أنه ا ل م د ة كان الناس ذي ما ق ا ل و هو في كتاب ا ل ن ص ر ا ل ع ل م ي ة كويس إ ن ه الشيخ زنى و م أ ج و ر على ز ن ا لماذا ل أ ن ه لا يحاسب ل أ ن ه ر أ ى في اللوح المحفوظ أ ن ه زنى وطالما أ ن ه ر أ ى في اللوح المحفوظ أ ن ه زنى فهو زنى إ ج ر ا ء لقدر الله لو ما زنى بكلام الله مكتوب فوق ضب لكن انت كان زنيت مكتوب على د ا ي ل المكعب عشان ك د هذا يتحاسب ه تعطيق、الحدود. يعني ع الحدود د ب هو لما الحق د عليهم والله أنا في اللوحة المحفوظة والله خلاص انت الناس جريحكي راح في جريحكي يشوفوا في يجيبون مش وما أنا خلاص لا النازل ناس راح أنت شكت اللوحة المحفوظة بجائل ي م و ان عليهم هذا الحدود ده شو ا يعرض ت ل القول ل الباطني و على الشريعة ا إ عن الكتاب والسنه ة أليس ذ ا الحق؟ إنه بيعرض عن الكتاب والسنة؟ شوف أنا هو إنه شوف أوريك عن يعرض الخضر قال وما فعلته عن امري معناه م ن م ن من الله عز وجل عنده وحي وقال عبدا من عبادنا آ ت ي ن ا ه ر ح م ة من عندنا و ا ل ر ح م ة ا ل ن ب و ة وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين وبعدها قال و آ ت ا ن ي ر ح م ة من عنده فاشنو واتاني ر ح م ة من عنده فعميت عليكم أ ن الزمكموها و أ ن ت م لها كارهون الرحمه ة ي شنو؟ هي ا ل ن ب و ة فهذا ر ح م ة أ ي ا ل ن ب و ة اتيناه ر ح م ة من عندنا وعلمناه من لدن ن ا ما في شي تدني من لدن اي من عندنا واتيناه من لدن اشنو علما وليس في ذلك خروج على ا ل ش ر ي ع ة لانه شوف أ د ي ك مثال ما تعلمه الخضر علمه الخضر لموسى إ ن م ا لو كان موسى يعلم ما يعلم الخضر ن ف ع ل شنو ما فعل الخضر و ا ل آ ن يجوز ذلك هل تخرق ا ل س ف ي ن ة وتنقص قيمته ام تصادر كلها ها ذ ي ب تفعله أ ن ت انت غير تفعله كيف بتكون دائما من زول مائه الف يقول لك هاك دي ستين الف بتقوم ت ش ي ل و بتقول المال شنو تلت ولا شنو دي نفسو شغلت ا ل س ف ي ن ة المال تلت ولا شنو ولا قتلت ده ده العلم باطن ده ده اللوعلم باطن ده طيب ثانيا عمل شنو قتل الغلام القتل ع ن موجود لمن خرج على ا ل ش ر ي ع ة لكن الحاكم إ ذ ا لم يعلم أ ن هذا خرج على ا ل ش ر ي ع ة يقتله لا يقتله متى يقتله إ ذ ا ثبت أ ن هذا خارج على شنو على ا ل ش ر ي ع ة حكام يقطعون رقاب أ ق و ا م ارتدوا أ و خرجوا على ا ل ش ر ي ع ة أ و أ ف س د و ا في ا ل أ ر ض فالقتل ثابت وهكذا يعني ليس في ا ل أ م ر شنو علم باطل ثم التكريس للخرافات و إ ل غ ا ء العقل حتى أ ل ف أ ح د ه م واسمه ابن باطيس كتاب سماه مزيل الشبهات في إ ث ب ا ت الكرامات باسم الكرامات أ ت و ا بالخرافات والمضحكات يعني اريد حاجه شوف من إ ل غ ا ء العقل و د ا ء اداء أدا مربوط بالكلام الذي قبله الخضر عليه السلام ناس يقول لك الخضر حي وبيشرب من ا ل أ ز ي ا ر والسبيل وبيجي ح و م وبكون لابس خدوم رثه مقطعه بالله العالم الاسلامي ده كله الخضر م ا ب ت و م الا في السودان تخيل العالم الاسلامي ده كله ما لاجاني خضر حي في ا ل س ع و د ي ة ولا في قطر العالم الاسلامي ده كله مابقولوا خضر ك ا ن ب جاشرين مويه إ ل ا في السودان ب ل ا خضر ده ولكن يمكن ان ي خ و ن الخليج المكيف الذي يؤمن ي ا ل س ن ه اخواننا الكلام الماء ي ه و د ا لا يؤمن ل د بالسنه ي ا خ ي القبر قبل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسول والخضر بشر وقبل النبي سلم وما جعلنا لبشر من قبلك ولكن خ هذا هو المسلم و ا ل ذ و ق ج ع ل ى ذ ل ك ت ع ا ل ش و ف ا ل ك ر ا م ا ت ا ل ت ي م و ي ج ع ن هذا هو ا ما م س ر م محمد عثمان عبد ا ل ب و ه ا ن ي ويجعل هذا م أمشي ع ه م ج ا م ع ج م ي ل ج م ا ل وكبير كبر وما شاء الله مغدق عليه و غ د ا ق عجب خلص شيخ في ت ب ر ئ ة ا ل ذ م ة في نصح ا ل أ م ة يقول و أ ن ا أ ب ر ئ وهذا كلام ليس عنده إثناء ليس عنده ليس فيه إ س ن ا ن قال وقف علي في المنبر وقال أ ن ا البحر المسجور أ ن ا البيت المعمور انا الرحمن أ ن ا الجبار أ ن ا واتوالله أ ق و د لشيء يكون فيكون كان موجود في كتاب ت ب ر ئ ة ا ل ذ م ة في نصح ا ل أ م ة جقال من كرامات شيخهم شوفوا شو كرامات بس ما ت ط ع و ا من الجامع خليكم بعدين محلوكم ما تمروا لما بقولوهم كرامتي ا ل ك ر ا م ة عن ش ي خ ه عن أ ب ي يزيد البسطامي أ ن ه قال كان هنالك شخص من ا ل أ و ل ي ا ء غاب فلما قلد ق ا ل أ ي ن كنت قال كنت مع الله ذهبت إ ل ى الله و ر أ ي ت ه وجلست إ ل ي ه كنت قاعد مع الله ق د و م وشفتوا و كمان قال فكان أ ب و يزيد داخل غار فخرج فقال للرجل ماذا قلت قال قلت رايت الله قال له أ ب و يزيد ل أ ن تراني م ر ة خير لك من أ ن ترى الله م ئ ة م ر ة قال فصعق الرجل ومات الرجل كان قوال غند إنه ل م ا رأى ا ل ل ه ع ل ى قدره م ا حصل له ل شيء و م ا الله تجل له على ق دا ر ن وصورتنا موجود ا طاقف مات الكلام م هذا في كتاب ت ب ر ئ ة ا ل ذ م ة في نصح ا ل أ م ة أ ل ف و ا شيخ البرهانيه راجل في, في السوق الشعبي الف كتاب ز ي د ا وعده ن أ ت ب ا ع وفي أ ل م ا ن ي ا يا اخوان انا م اعرف الناس معاهم دين واحد يقول لك انا بخاني أ ر ك ا ن ما قريت ولا ما قريت اركان ما شفته م ر ة عليك ولا م ر ة عليك وقص على ذلك شوف هذا فكر ب ا ل م ن ا س ب ة أ س أ ل الله السلامه والعافيه منه التكريس لخرافات أ ث ر على النهج ا ل إ ص ل ا ح ي أ ث ر على النهج شنو ا ل إ ص ل ا ح ي و ق ا د إ ل ى ا ل م ب ا ل غ ة في ا ل أ ش ع ا ر وصرف الناس ثم تفريق ا ل أ م ة و إ ض ع ا ف جهودها بالابتداع في الدين ولا سيما في العبادات أ ن ا أ د ي ك مثال حاجه ب س ي ط ة جدا هي من المسائل ا ل م و ج و د ة في سائر المساجد الدعاء الجماعي بعد الصلوات الناس يقوموا بعد صلاه ا ل إ م ا م يقول لها شيخنا ش ل ل ا الفاتحه و الفاتح المجد ه م ا مرات اصلب ل ا ة دونك م رفون و الفاتح المكروفون مرات اصلبت ل ا ق ا ئ ق و الفاتحه سبع ة دقائق كولناس ب ر ا ه م و يشيل الفاتحه و يصلب مجد الفاتحه و يشوفو الصلاه بس موصل ص ا م ة و ا ح د من أ خ و ا ن ن ا ق ا م صلب ا ن ا س سلموكا و غمد العلم و ا ل يرى الشيخه شيل الفاتحه شان الغولي الله كتلكو بس شيل الفاتحه إ ن شاء الله ي يكتلكه ب س ان ل الفاتحة هي ا يكون م بيحتيان ع ل س هذا ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصلي ص ل و ا ت مكتوبا ة ل إ ج ا ب ة نعم خمس ص ل و ا ت ايمان ل و و ل ل ل هل ي في ة جماعة ا ك يدعو لهم لم يكن يفعل عليه بعض الصلوات؟ والسلام ولا لهم لم الصلاة قال الإمام أصحابه مالك في ا ل م د و ن ة الكبرى و ا ل إ م ا م إ ذ ا جلس بعد ا ل ص ل ا ة يدعو ل ل م أ م و م ي ن أ ر ا ه مبتدع دليله قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أ و ل ما قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم ذكر أ ذ ك ا ر ه كلها قال فانصرف ق ا ل فقوله فانصرف بالفائل يدل على أ ن ه بعد ا ل أ ذ ك ا ر لم يكن يقول شيئا وطالما نقلت ا ل أ ذ ك ا ر ونقل استغفاره ودعاه اللهم اعنا على ذكرك ومنك السلام, السلام طالما نقل هذا لماذا لم ينقل أ ن ه كان يدعو للناس بلا كلام عليك الله ما و ج ه كلام ما و ج ه يعني ح س ز و ه يقول لك أ ن ا قال فلان ا ل ف ل ا ن ا ل أ ش ع ر ي ع ق ي د ة التجاني ط ر ي ق ة المالكي مذهبا شفت بلم ولطفك كيف ي خ و ا ن ا طيب لماذا لا تكون طريقتك طريقه من مالك وعقيقك ع ق ي د ة من حقيبه مالك ر س م ه الله يقول لك الاشعري ع ق ي د ة لماذا لا تكون المالكي ع ق ي د ة المالكي ط ر ي ق ة المالكي مذهبا وهذا خير ل أ ن اعتقاد ا ل إ م ا م مالك هو اعتقاد السلف الصالح و ط ر ي ق ة ا ل إ م ا م مالك ا ل س ن ة ومذهب ا ل إ م ا م مالك الفقه القائم على أ ص و ل الكتاب و ا ل س ن ة رحمه الله تعالى لكن هذا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة من العبث وهذا موجود ا ل آ ن في سوداننا إ خ و ا ن ن ا شوف ا ل م ا ل ك ي ة عندهم ر أ ي أ س م ع الكلام ده عندهم ر أ ي فيمن يدعو بينه وبين نفسه ب ع ض الصلوات ا ل م ك ت و ب ة بمفرده عندهم في ذلك كلام الزول لو صلى العيشه ب ر ا ه رفع اليه و س أ ل الله ا ل م ا ل ك ي ة قالوا بدعوه وليس كلهم سنكون دقيقين ش ن و بعضهم منهم الشاطبي ر ح منهم ه الله تعالى م ابن الحاج وسبب ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ؤ دبر الصلوات داخل ا ل ص ل ا ة قبل السلام و أ ن ه ما ثبت أ ن ه دعا لوحده ولكن هذا فيه خلاف بين الفقهاء أ ن ه يجوز ذلك ل أ ن ه الدعاء في كل حال طالما لم يصاحب الدعاء ب ذ ع ه ودعا ل إ ن س ا ن بينه وبين نفسه يقول الشاطبي في الاعتصام فيمن س أ ل ه عن الدعاء ج م ا ع ة بعد الصلوات وسبب ت أ ل ي ف كتاب الاعتصام كله الدعاء الجماعي الكتاب كله مجندين في الدعاء الجماعي سببه شنو رجل صلى بالناس في ا ل أ ن د ل س اعتادوا الدعاء بعد ا ل ص ل ا ة صلى ولم يدعوا فجاءوا يشكونه للشاطب ي يقولون فلان أ ت ى م ك ر ا من القول وزورا صلى ولم, ولم يدعو لنا قال قولي قوله وهي من البدع قال له دي من شنو من البدع ف أ ر ا د و ا أ ن يحجوه داري انا اقصد دا كله كتبوا في كتاب شنو الاعتصام شوف داري حجوه قوله قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجبهم حتى يوم الدار يدعو بعد الصلاه به يعمل ديكا وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا الله وبعدك نجم شوفك يا ب ي ج ي ب ا ل آ ي ة في ا ل أ و ل شاورونه كلام نشنو قال الشاطبي له مناقشه هذه ا ل آ ي ة مرت على رسول الله أ م لم تمر قال مرت ق ا لماذا ل لم ينفذها كما نفذتها أ ن ت سكت قال هي آ ي ة ولكن فهمها ليس كفهمك ف إ ن هذه ا ل آ ي ة مش مرت ع ل ي ه هي عليه ش ن و أ ن ز ل ت ولم يفهم منها ما تبادر إ ل ى ذهنك وقال أ ن ه ا من البدع و أ ح ي ا ن ا عند ا ل ع ا م ة تكون جزء من ا ل ص ل ا ة ومن قصر فيها ك أ ن م ا ش ر و ك أ ن م ا قصر في ا ل ص ل ا ة نفسها طيب أخواننا الصلاة ح ر ك ا ت و أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل مبدوءه بالفار ب ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م م خ د و م ة بشدوء ي فيها ع فيها دعاء لا د ع ينوين ب دعاء لانه دعاء لله ى ا ل ولكن كلهم والله ح س ن لو فيزو ا ل ص ن ا به ناس في ج ا م ع و ش ا ل لهم الفاتحه ما بتتذور ما ش ا ل الفاتحه كلهم تتذور شنو خ ش و ع شديد يعني تلقاهم جادين خشوع و ك د ه وفي ناس مكتوب ر كمان لكن هذا لم يرد وقص على ذلك كثير من ا ل أ م و ر طيب أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الموضوع طويل أ ن ا أ ن ف ذ إ ل ى الخلاصات ا ل أ خ ي ر ة في الموضوع أ س ب ا ب انتشار هذا الفكر من جديد و أ س ب ا ب ظهور المتهم ا ل أ و ل في تقديري السبب ا ل أ و ل ا ل أ س ب ا ب ا ل ف ك ر ي ة و ا ل م ن ه ج ي ة ا ل م ت ع ل ق ة بالمفاهيم التي يمكن ان نسميها الشبهات وهي ك ث ي ر ة مثلا بعض الناس ي ل س ر ي ن ب ا ل آ ي ة أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون هي آ ي ة و أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يعادي أ و ل ي ا ء الله من عادى لي وليا فقد آ ذ ن ت و ش ن و بالحرب لكن أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ينبغي أ ن تعلموا ش ي ء ا ل أ و ل ي ا ء بشر وهم عبيد لله لا يملكون صرفا ولا عدلا بعضهم من ا ل أ ن ب ي ا ء يصاب بالمرض ابتلاء وبعضهم يزج به في السجون ابتلاء كيوسف عليه السلام وبعضهم يفقد ولده ويبكي عليه حتى يذهب بصره هو ولي من أ و ل ي ا ء الله بل هو نبي من أ ن ب ي ا ء الله وقص على ذلك يصيبهم المرض ويعتريهم الضعف قهر ا ل ر ب و ب ي ة عليه ا ل ب ا د ل و هو القاهر فوق عباده ثم يقال لمن أ ت ى ب ا ل آ ي ة ماذا تريد أ ن تصف أ ل انهم إ أولي ل ل ا ولا خوف ه يفعلون ما يريدون و أ ن ه م يفعلون ما يشاءون و أ ن ه م يدبرون ويصرفون ولهم الحكم وكل شيء عندهم لما الحكم إ ل الا إ أ ل ا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين إ ذ ن هذه الشبهات ينبغي ان ت ج ل ى من ذلك استدلالهم بحديث لا يزال عبدي ت ق ر ب هو ح د ث من عادى لي وليا حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها و ر د ه التي يمشي بها ويده التي ينقش ش ي ي بها ق و و ل ا ه ا كلام شنو شنو الأولياء شنو؟ مصرفين يقدر يعمل و ي ج ي لكن ن ه ا ي ة الحديث تؤكد المعنى الصحيح ولئن س أ ل ن ي هو كذب يعمل عليه كيف ب ي س أ ل ليه ي س أ ل الله ل ي ولئن س أ ل ن ي لو ع ط ي ن ولئن استعاذني لشنو لو ع ي د ن ا معنا هو في ا ل ن ه ا ي ة ع ب ليس هو كالله لا يكون ذلك أ ب د ا لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع اشنو البسيط طيب معناش الحديث لا يزال العبد يترقى في م د ا ر ي الطاعه حتى يصل إ ل ى د ر ج ة اجتناب المعاصي فكون بصره لا يبصر إ ل ا ما يرضي الله وسمعه يوافق السمع الذي يرضي الله فلا يسمع إ ل ا ط ا ع ا ت وتجده م ك ت ن م للمحرمات و ر ج له لا يمشي بها ولا يرفعها إ ل ا لطاعته ويده لا يمد, بها إلى لا يمد يده إ ل ى حرام يوفقه الله ب أ ن يعصمه من المحرمات ب ك ث ر ة استقامته على ا ل ط ا ع ة فقط وليس معناها ش ن و وقس على ذلك كثير من ش ن و من الشبهات يعني من اسباب ظهور هذه ا ل م س أ ل ة في أ ش ي ا ء بتحتاج إ ل ى شيء من النقاش الفكري والتمحيص وتبيان بعض الحقل هؤلاء ثانيا أ س ب ا ب ن ف س ي ة ع ا ط ف ي ة وهي أ ن الناس عندهم ميول في التعلق بالمحسوسات وعندهم ر غ ب ة ج ا م ح ة في التمسك بالماديات والملموسات إ خ و ا ن ا الكلام ده انت بتقول يا أ خ ي الناس فيشنو ن ت و ف ي ن كده ما في أ م ش ي ا ل ج م ع ة عصر ا ل ج م ع ة حمدانين مش دي ا ل ق ب ة وبيت حمدانين الناس مش باركين ساجدين في الحجل بتاع الشيخ راجد في الواقع بارك بركبه وراجد برشوه ي في ا ل ح ج ر وبيبكي و د ا ء ل و سأل الله براهو كلمه لكن ك لما نشوف الشيخ والرهبه والناس يقول ده الدين زاكي يتحلل من ذنوبه ومعاصيه ت ل ق ى الناس متعلقين ب أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة و أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة ح ر ي ل جاي من الصين ويتمسحون بمقام إ ب ر ا ه ي م و هو بولاط جاي من إ ي ط ا ل ي ا رخام ج ز ا ز جاي من إ ي ط ا ل ي ا ويتعلقون ب ا ل ح ج ا ر ة لا يجوز استلام حجر من ا ل ك ع ب ة إ ل ا ش ن و إ ل ا الحجر ا ل أ س و د واليكن اليماني وذلك ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فعل رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر إني الله لا أعلم عنه تنفع أنك ولولا ا تدر و ل أ ن ي ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك وليس على سبيل الوجوب إ ن م ا على سبيل شنو الاستحباب وهنا تستلم أ ح ج ا ر ويتبرج بها الناس في الخرطوم ع ا ص م ة ا ل ث ق ا ف ة س ن ة كم 2005 لو كانت معايير ا ل ث ق ا ف ة الدين الخرطوم ت ي ط ش تجي ا ط ي ش والله الجبار دي ح م د النيل ت ج ي ب الطيش خلي ب ق ت الحاجه حمد النيل بس ت ج ي ب ط ش بمعاير الدين يختشوا ل يا اخوانا ن هذه و ث ن ي ة تعلق ب أ ح ج ا ر لا تنفع ولا تجدي ولذلك يعني هؤلاء يريدون ا ل إ ي م ا ن بالمحسوسات و ا ل ت أ ث ر زي ما في ز و ل قال أ ن ا كنت لا كان هناك في الحرم في م ك ة قال لي ا خ ن ا بجي كنت بمشي الحسين قال الناس يبكو انا ما ب ب ك ي قال شكيت في إ ي م ا ن ي طوال قال لما جيت هنا م ك ة ش ا ي ت البيت بكت ي أ ن ا مؤمن م و ن لازم ن ت م ؤ م ن ا ي م ا صحيح ذ ا ت و تمام انت ز ا ز و الناس لضعفها العوامل ا ل ن ف س ي ة و ا ل ع ا ط ف ي ة تدفع ا ل إ ن س ا ن أ ن يتعلق بشيشه محسوس شيخ ه و ذ ا جدامه الناس تريد ر غ ب ة في م ت ا ل ه في ا ل أ م و ر ثم أ س ب ا ب س ي ا س ي ة سيف الحكام ووسائلهم تثبت وتكرس ل ل خ ر ا ف ة فسيف السلطان في خ د م ة ف ص ط ا ط ا ل خ ر ا ف ة وللحكام أ س ب ا ب ه م ودوافعهم الكسب الشعبي من خلال جماهير هؤلاء فلو عاد الحكام هؤلاء ظنا ان الناس ينقلبون ضده بل بعض الحكام د ي ن ه شوف ان الكلام ده شنو دين وبعض ضعاف الدين ل أ ن ه لم يقم على ا ل أ ر ض دين يريد ان يقيم الدين ولو بالباطل لك الدين إحنا قيمنا ما عملنا كدا وعملنا كدا والشيخنا ف ا ل أ س ف الشديد الحكام ف على مر الدهور و ا ل أ ز م ا ن يلعبون دورا كبيرا في ا ل تكريس ل ل خ ر ا ف ا ت إ م ا للسند الجماهيري و إ م ا للكسب الشعبي و إ م ا ظن ان أ هؤلاء يثبتونهم على ا ل ح ق ي ق ة يا أ خ ي في حاكم كان يجيبوه يقعدوا لك في الكنبه بلاو في السودان、ده. كان ح ا في السودان ي في كندا الشيوخ يقول له قنب ب ر ا ء قاعد عن يمينك الرسول عليه الصلاه والسلام وعن شمالك ا ل م ل ا ي ك ة والمسكين ي ج ن ب يجنب كويس وسالك و... الناس قاعدين تجيب بعض وقاعد براه والكراسي ف ا ض ي ة ي ط ر ط ش ل ك ط ر ط ش ة ش د ي د ة حتى لو منوعه والحكم زال ق ا ل الله أ ن ا ما يجب ان قوى يكون هناك ا ي الكثير ء نوريك ا ي من المسلمين بأ و ا ا في ا حياتهم يجب ان ر ب يكون هناك العلم والاخر بالتقليد و ا ل إ ن ف وجدت هذه ا ل أ م و ر والمسائل ثم أ خ ي ر ا المصالح ا ل م ا د ي ة بعض الناس يعلم أ ن ه على ضلال ولكنها ا ل أ ب ه و ا ل و ج ا ه ة والمكان والرفعه و ا ل ش ه ر ة والجماهير و إ ل ى غير ذلك من ا ل أ م و ر ومن الكسب الذي لا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع أ خ ي ر ا الحلول كيف نواجه هذا الفكر كمتهم أ و ل ومن نحن إ ذ ا حاكمنا الفكر بدايه نكون قد حاكمنا أ ق و ا م ا و أ ن ا س ا و أ ش خ ا ص ا كثر طيب معالم الحل النهج العلمي والنهج الدعوه والنهج العلمي بالتحرير والتقرير بمعنى كل هذه القضايا والمسائل تحتاج إ ل ى تحرير علمي كثير من الناس يقول من عادى لي وليه فهم الحديث فهم غلط وبعدين برضو بيزدل في ا ل ص ل ا ة قال ا ل م ا ل ك ي ة نحن ب ن ا ق ذ شئ ونقول أ و ل ح ا ج ة القبض المالك مافي ه بس راح البيت ق ر ي ب فتحنا ا ل م و ط أ كويس لقى القبض وما في سقف قالها يا اخوانا انا تاني ق ب ض ت ما فكيت اها شكو ت ا ن ي أ ن ا معناه ا خ ت ن ع بشنو بل قبض ده نهجي شنو علمي وطيب من ع ا د لي وليا إ ن ه ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين ربنا ب د ا ف ع عنهم ولا يجوز الطعن فيهم وكذا وكذا ولكن أ و ل ي ا ء لا يملكون كذا و لا يملكون كذا لا يملكون موتا ولا ح ي ا ة ولا ن ش و ر ة الكلام البناو و كراماتهم الكلام العلمي الموجود و إ ن ه كنت سمعه الكلام ي م ك قتل عليه قال يا اخوانه ت ب خ ل و ا بالروح لا تبقوا الوهاب ي في يوم واحد يا اخوانا ح ب و ح ب أ ن ا خرت لكم بالقب ماشي لك في أ و ل ي ا ء طوالي د ا تبقوا الوهاب ي في يوم واحد عليك فده بالتقرير والتحرير تحرر المسائل ر س و ل عمل لا معمل انت تعمل له هي ع ب ا د ة ولا ع م ا ع ب ا د عبادة ترجو بها القرب من الله لماذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم واصحابه وهكذا قس على ذلك ثم النهج الدعوي الاعتناء بهذا الفكر ردا عليه الاعتناء ب ق ض ي ة التوحيد ثم النهج, الثاني في النهج الدعوي ث ا النهج ا ن ي في ل النقطة الثانية رد الناس إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة إ ذ ا الناس ردت الى الكتاب و ا ل س ن ة ب ر ا ه م يعرف الكتاب و ا ل س ن ة في نوبات ولا ما في نوبات مما ي ق ر أ يبدا أ ص ر ف الكتاب و ا ل س ن ة ما في شنوء ما في ن ب ر ابيعرف انه ن ب ا د ما من الدين و ي ب د أ هكذا يعي ويفهم ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن فيقر عند ه التوحيد و أ و ل ي ا ء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا و أ و ل ه م بعد الرسل ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن والذين ج ا ء و ا من بعدهم يقولون ربنا ربنا ف غ ف ر ل ن ا و ل إ خ و ا ن الذي نسبقون ا ب ا ل إ ي م ا ن أ ك و ن بذلك قد وصلت إ ل ى ن ه ا ي ة هذه ا ل م ح ا ض ر ة التي كانت عن المتهم ا ل أ و ل وعندنا متهم و ن كثر هذا ا ل أ و ل ولكن أ س ل ف ت في ب د ا ي ة ا ل أ م ر أ ن ا خ ت ي ا ر ي ل ه لسبب أ ن التلبيس في ش أ ن ه أ ك ب ر من غ ي ر ه وهذا لا يعني أ ن ه ليس هنالك في ا ل س ا ح ة متهمون ب أ ف ك ا ر ومناهب نحلوها ب ا ط ل ة هذا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ب ا ل ن س ب ة لهذه ا ل ق ض ي ة اختصرت فيها الكثير حتى تكون م ح ا ض ر ة م س ت و ع ب ة حتى لا تطول على الناس أ س ا ل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ا ل أ س ئ ل ة التي وردت إ ل ي ن ا بعضها في شكل التماس وبعضها في شكل مقترحات فهذا ا ل أ خ يقول جزاك الله خير الجزاء وجعل هذا الكلام في ميزان حسناتك أ ر ج و أ ن تسجل هذه الكلمات في الشرائط وتوزع للناس و أ ط ل ب ممن أ ح ض ر و ا مسجلاتهم أ ن يذهبوا بالشريط إ ل ى إ ح د ى المؤسسات ا ل د ع و ي ة ا ل خ ي ر ي ة من أ ج ل أ ن تعم ا ل ف ا ئ د ة و أ ن ا حتى الذين لم يحضروا مسجلات أ و د أ ن أ ح م ل كل من حضر واقتنع بهذا الكلام أ م ا ن ة أ ن يبلغ هذا لغير المقتنعين وينافس أ ن ت بيننا وبينهم مشكلة في الثروة السلطة أو مشكلة والله العظيم ما اختلفنا في ق س م ة الثر و ة و ا ل س ل ط ة والله البرعي يتوب من هذا الكلام غدا يكون من أ ح ب الناس إ ل ي ن ا ونقدمه علينا طال... لكن هذا الكلام أ ي ه ا ا ل ا خ و ة كلام خطير طالما أ ن ت م اقتنعتم ب أ ن هذا الاعتقاد فاسد أ ن و ايها ا ل ا خ و ة هذه أ م ا ن ة إ ذ ا اقتنعتم بهذا الكلام أ ن ه ح ب كل من تجد أ ن ه ممن يميل إ ل ى هذا الرجل ويحبه بينوا, بينوا له أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الراد على أ ه ل البدع مجاهد في سبيل الله هذا من الدين نحن نرد على من أ ع ط ى ا ل أ و ل ي ا ء حق ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة والتصريف والحكم والتدبير أ و ل ا الاعتقاد الصحيح و أ ن يحذروا من الاعتقاد الفاسد أ ن ه أ ؤ ي د كلام هذا ا ل أ خ وهذا يقول بعضهم يقول أ ن فهم حديث لا يزال عبد يتقرب الينا بالنوافل هو الفهم الظاهر سمعه سمع الله وكذلك سائر الحواس كويس وان فهمها لا يستعملها إ ل ا في م ر ض ا ت الله انما هو من عندنا ولا دليل عليه طيب أ ن ا أ ن ا ق ش ل ق ا ش أ ع م ق ش و ي ة طيب كده خلي بالكم الناس اللي بيقروا بيقولوا سمعك سمع الله هل يقروا ان لله حواس ده السؤال. الله عنده عقيدة الله السؤال الهم الله اعتقاد بس لنقبع عميقين عنده, عنده, يد. عنده, عنده هم ريب بصر التعطيل و أ ح ي ا ن ا ا ل ت أ و ي ل صح إ ذ ا كانوا اشاعره فلماذا تؤولون في كل الصفات و أ د ا اتيتم إ ل ى هذا الحديث ت أ خ ذ و ن ه على ظاهره واحد اثنين هذا الحديث هو د ع و ة إ ل ى الاعتقاد الفاسد وهي ع ق ي د ة الحلول أ ن الله يحل في مخلوقاته طيب ا ل ف ط ر ة تقول أ ن ا ل إ ل ه اشنو ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة تقول أ ن ا ل إ ل ه اشنو واحد الذين يتقربون إ ل ى الله بالنوافل كم هم وصاروا أ و ل ي ا ء كم قول مليون مليون ع ن د قدره ك ا م ل ة ل ق د ر ة الله معناه في مليون إ ل ه في مليون عرفتم هذا واحد طيب ثالثا في الرد قلنا أ ن آ خ ر الحديث يستقيم معناه ب أ ولكن ه ت سمعه ك و ي س و ب ص ر ه ويده ان ي بها و ر ج هناك لا ش زهد بيقى ا ل ل ه و ي د ه ب ا كيد ا ل ل ه ل م ا ذ الله ي س أ ا ل و ي س ت ع ي ذ ب ه و ل م ا ذ ا ي ل إلى ج ا ل ل ه ه ذ ا ي ك اشياء ن و هذا ا شنو؟, هذا يلجأ شنو؟ إليه فقوله استعاذني و س أ ل ن ي يدل على أ ن ه في مقام ا ش ن و ء في مقام ا ل ع ب و د ي ة والضعف ثم يقال ا ل أ ن ب ي ا ء هل ينطبق فيهم هذا الحديث هل هم عبيد لله نعم هل تقربوا إ ل ى الله بالنوافل نعم من منهم قال أ ن ا مثل الله تماما أ و ل م ي س أ ل ا ل ل ه ويلجا إ ل ي ه ويدعوه ويستغيثوا به وكانوا يدعون الضعف والعجز أ م ا م الله عز وجل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أ ش ك ر أ م شنو أ م أ ك ف ر وهكذا قال ربي أ و ز ع ن ي ان اشكر نعمتك التي أ ن ا ع م ت علي وعلى والديه وان اعمل صالحا واني أ ي و ب إذن ربه أ مسني ا ض ر ه و أ ن ت ارحم الراحمين وهكذا ثم ايها ا ل ا خ و ة هذا التفسير هو تفسير ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول كنت سمعه أ ي سمعه, سمعه بمعنى تنزيه سمع ي الولي أ ن يسمع إ ل ى شنوء ل ى الحرام وهذا ليس من الولي إ ن من من الله اللهم أ ع ن ي على ذكرك وشكرك و ش ن و وحسن عبادتك ولكن الله حبب إ ل ي ك م ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبكم وكره إ ل ي ك م الكفر والفسوق والعصيان أ و ل ئ ك هم الراشدون هذا هو المعنى الصحيح حتى المعنى الذي على ظاهره يخالف ا ل أ ص و ل فضلا عن النصوص حتى ا ل أ ص و ل يخالفها كيف تخرج من هذا ف وهذا ليس ت أ و ي ل أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ن م ا هذا نفسه هو أ خ ذ بشنو بالظاهر كنت سمعه الذي يسمع, يسمع به ليس أ ن سمعه مطلق ولكن كنت سمعه الذي يسمع به كثير جدا في أ ح ا د ي ث أ خ ر ى لا ياخذها الناس على ظاهرها مرضت فلم فلم تعدني و استطعمتك فلم تطعمني استكسوتك فلم ه ن الحديث ا كنت اي كنت معه وهذا هو ا ل ت أ ي ي د والنصر إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذا هو الفهم للحديث وهذا هو اجنون ة ك ت هو كنت هو لم أ خ ف على هذه ا ل ر و ا ي ة لكن ا ل ر و ا ي ة التي أ و ر د ت ه ا هي ر و ا ي ة البخاري هذا الحديث البخاري أ م ا كنت هو هذه لم أ خ ف عليها العلم عند الله تعالى يقول السائل السلام عليكم بعد لقد تحدد ترابي في ا ل ن د و ة التي عقدت يوم الاربع أ ن ليس في ا ل إ س ل ا م حكم ل ل ر د ة لا في ا ل ق ر آ ن ولا في ا ل س ن ة و أ ر ض و توضيح ا ل أ د ل ة والرد عليه كما طالب, كما طالب بمساواه ا ل م ر أ ة الزلده لسه ماتها لسه الزلده يقول في كلامه ذا ي خ و ا ن ن ا حبز لقيد يقول لا أ ع ل م حكما في الكتاب و ا ل س ن ة فيما أ ع ل م يقول في مشروع فيما أ ع ل م ياخي أ حكم الرده ثابت ب ا ل س ن ة حكمه أ م ا ذم ا ل م ر د ة في الكتاب موجود حتى ا ل آ ي ة التي ويسدد بها ان الذين كفروا ثم آ م ن و ا ثم كفروا ثم ازدادوا شنو ك ف ر لم يكن الا ليغفر لهم يعني هذا ذم زم شنو ذمت المرتدين أ م ا حكم ذلك ورد في حديث ابن عباس في البخاري من بدل دينه فقتلوه وورد في حديث معاذ في الصحيحين أ ن ه لما ورد إ ل ى اليمن وجد يهوديا م ق ي د قالوا أ س ل م ثم ارتد قال لا أ ج ل س حتى يقتل قضاء الله ورسوله أنه قال في الصحيحين أيما وأي ممرأة الصحيحين عن عنقه الصحيحين الله ورسوله قالها قال قضاء ارتدت الإسلام فضربوا ثلاث مرات رجل في في حديث الصحيحين حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ث ل ا ث كفر بعد إ ي م ا ن وزنا بعد إ ح ص ا ن والنفس بالنفس وقولهم في ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة لا يحل دم امرئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ث ل ا ث ا ل س ي ب ا ل ذ ا ن ي والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة قال ولله ا ك أ ن ه ك ا ن يعلموا ان فنادى ا ل ت ر ا ي د الحجي ا ن ح م و ث قال رحمه الله ولا يلزم أ ن يترك الدين و أ ن يحارب ا ل ج م ا ع ة المسلمه ة ف إ ن من فارق دين الجماعة فانه ر ق د ي الجماعة ف إ ن من ترك دين ا ل ج م ا ع ة فارقه فارق ا ل ج م ا ع ة و ف ر ا ق ا ل ج م ا ع ة و الفراق المعنوي لقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ل الله مع ا ل ج م ا ع ة و إ ن م ا ياكل الذئب من الغنم ا ل ق ا ص ي ة ومن شده شده ف ش ن و في النار ممكن الزول يخالف الجماعه هو ف ش ن و قاعد معهم ما يصلي صلاه يخالفهم في دينه ولذلك ا ل أ د ل ة م ت و ا ف ر ة و ا ل س ن ة نعم صحيح ص و ب ه ا ل ر د حتى القول ب أ ن ا ل م ر أ ة لا تقتل حديث أ م ق ر ف ة أ ن أ ب و بكر قتلها لردتها و أ ن عمر قتل ل ر د ه عليكم ب س ن ة وسنة من؟ الخلفاء ا ش د ي ن بحثين يا إ خ وسنه ا ا ن ل ة أركان الدين تبين ب ا الصلاة تفاصيلة أوقاتها ا ل وين؟ خ م س رتعاتها ما يقال فيها بدؤها نهايتها أ ذ ك ا ر ه ا وين في ا ل س ن ة وكذلك في ا ل س ن ة في الصحيحين وعند البخاري كل هذه الاحاديث تقول على أ ن حد الرده قائم أ ا الأخوة هذا نوع من أنواع الانهزام. أنا وريك ق ل ا بلتالي الرد لي؟ قالوا الخواجات تكتب ماذا يقولوا أخوة أنه حرية أنه هل متطيب حكم أصلي أم حكم ح الاعتقاد طاري؟ أصلي المشكلة ك م الذي نجعله حكما في زمن الضعف والانهزام نريد أ ن نقلل له ونجعله أ ن دينا هذا دين مشوه الدين الأصل أن نزل من ربنا على رسوله عليه هذا وهم تأخذ أخوانا أننا الأن لا الدين ما الأصل ربنا الصلاة والسلام ليس يزوى الدين الجزء للنصارى صاغرون ليس تقول لكن نزل على ليس بعيفين نقيم تقيم دين يزوى عيد تقوم أنت أن نحن نجد أن من ق و ل و ا ي ا خ و ا ن ن إحنا م ا قدرنا ل ك ن ن في الدين شنو موجود لما ي ج و ا ناس أ ق و ى مننا يعملون هذا الكلام لكن تقول, تقول ما في ج ز ي ة في الدين قال منه ا ل ج ز ي ة ق ا ئ م ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه ا حكم في الكتاب ثابت لم ينسخ حتى يعطوا ج ز ي ة ت عيد وهم صاغرون انتهى الكلام انت ت ق و ل أ ن ا ماقدرت و الله ي ع ز ر ن ي أ ن ن ا ماقدرت لكن ما تقول الدين ذاته ه ا ل ف ر ي ق قولوا نحن حتى ريدنا ماقدرنا ل ك م ا ق د ل ن ا ن ق ي م ه ل ك ن م ا ن ق و ل ه م ا ف ي حد ردة ا ن ق و ل و ن انهم ي ق و ل ن ا ل أ م ر ي ن و ل و انهم ي ق ل و ن انهم يقولون ا ه يقولون ا ن ه ي ق و ن ا س أ ق و ى م ن ن ا ف ي ز م ن ي ك و ن ا ل غ م يقولون انهم ل ا م ا ل م س ل م ي ن ي ق ي ل و انهم يقولون ا ه ذ ا ف ر ق و ل ذ ل ك أ ي ه ا ا ل إ خ و ة حد انهم ي ق و ل و انهم و ل و ن انهم و ل ن ا ل ه م يقولون انهم يقولون انهم ي ق ل و ن ن ه م يقولون ا ن يقولون انهم ي س و ن انهم و ل و ن ا ن م ي ق ل و ن ا ق و ل و ا م ن ت ر ه ا ل د ي ن و ا ر ت د ي ق ت ل و ل ك ن ت ع ا ي ر ا و ل ي س ش ن و ق و ل ي س ح د ا اتفقوا في ا ل ن ت ي ج ة واختلفوا في المقدمات حتى هذا هو ا ل خ ل ا ف ة ا ل م و ج و د